إن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير عليهم ولا إلا المسجد الأقصى الذي ماركنا عنده لنريه من آلاتنا إنه هو السميع البصير وآتيناه سلحكاب وجعلناه جهل مني إسرائيل ألا تتحبوا من دوني وكيلا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَنِ ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُسْلِمُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُبْدِيُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ أحسنتم أحسنتم اَن كنْتُم وَاَن أَسَفْتُم فَلَا فَإِذَا جَاءَ حَدُّ الْأَجَلِ يَسْمُونَهُمْ وَيَرَوْنَ مَسْكِنًا وَيَدْعُونَ الْمَسْكَنَ أَمَا هَٰذَا وَلَمْ فيما <تصفيق> عسى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> you need I'm <laughs> ready